ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لك إلى يعلم لك إلى يعلم من بعد علم الشيءاء وترى الأرضها مدة فإذا أزلنا عليها الماء تزت وربت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 وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا ريب فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ فَانِيَ عَمَلُهُ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ الله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 وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلْبٌ عَلَى وَجِيهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَظُهُرُ وَمَا لَا يَنْفَعُ ذَلِكَ هُوَ الظَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمْ يَنْظَرُهُ أَقْرَبُ مِن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 اللَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَطْغَى فَلْيُنْذُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَفْعَلُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ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 تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذاب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إن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 وَإِذْ بَوَّأْنَالِ إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ فِي شَيْءٍ وَطَهِيرَ الْبَيْتِ وَطَهِيرَ الْبَيْتِ لِلْقَاعِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُّكْعِ السُّجُودِ وَالْأَذْمِ يَسِبِّ الحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنْ أَفْعَلَهُمْ وَيَذْكُرُوا أسمَى اللهِ وَيَذْكُرُوا أسمَى اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رزقهم مِنْ بهيمة الأنعام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 فجتنب الرجس من الأنوثان وجتنب قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمَنَا السَّمَاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فكأن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 وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطَ وَأَصْحَابُ مَدِينٍ وَكُذِبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيْمٍ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيْ الْخَوْيَةُ فَهِيْ أَخَوْيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ وعقلة وقصر مشيد، فلم يزروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن.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 إلا إله تمنى ألقى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان إذا تمنى ألقى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته الله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاط بعيد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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزق لا يدخلنهم وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بضي عليه أينصرن الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج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 إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى من مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون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 قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ يَٰٓ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥٓ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ ذُبَابًا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 وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيمة وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا, وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مغلاكم فنعم المولى ونعم النصير